「さようなら」 「حارب نفسي كل يوم بحار شعر بول نفسي نديها ب لشوره و ا ه ا مطموس قلبي ما يجيب خبار صلى عليك الله و الملايكه يا م و ب ا ه ي س ب العم دال درار ب ج ي و ش تلقى سيوف ه ا ل م د ا ر الويل تهرب من طليب الجار صلى عليك الله وملايكه ا ل يا الله محمد و ص ل ل ي ا محمد ذاتي ا ب ت ع د ت مشرور ن بلا Yeah.